A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabi wa quranin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 مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كانوا إِذًا مُنظَرِينَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ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 Val O-uld asete oli usul aina val Blakei salussa ja inevitableumisτο peertiumad Eusasetelete ensestaneid oli vakab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 وَالْجَان النَّ خَلَقنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِ النَّارِ السَّمُوم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِمَلَائِكَةِ إِّ خَالِقُم بَشَرَم مِن صَصَالِ مِنْ حَمَئِم مسْنُون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 قال ربي بما اويتني لا ازينا لهم في الارض ولا اوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم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 اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُم وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوَجَل إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغَلامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَمَّا السَّنِي الْكِبَر فبِمَا تُبَشِّرُونَ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 فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْنِ وَاتَّبِعْ آدَابَهُمْ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تَمُرُّون وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفٌ فَلَا تَفْضَحُونِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ قالوا أَوَلَمْ نَنْهَكْ عَنِ الْعَالَمِينَ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذته الصيحة مشرقين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 إَِّ فِي ذَالكَ ل آيَةَ للمُؤمنِنين وَإِن كَانَ أَصْحابُ الأأَكَةِ لَظَالِمِينَ فَنْ تَقَمنا مِنهُم وَإَِّهُ مَا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 سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ